يُسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الذين كفروا فلما جاءهم اروه بلائنه الله على الكافرين بلائنه الله على الكافرين بتسموا اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده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 ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قالوا نؤمن مما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء 119. قلت لم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم 117. ولفرجاء كوسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 سَمنَّ وَعَصَن وَشْرِبُ فيِي قُل بهِهِمَُِّ لَ بكُفرِهِم وَ سَمَّ وَ صَنَا وَشْرِبُ فيِي قُل بهِهِمَّهِ لَ